أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ جَحِيمٍ قَالَتَ اللَّهُمَّ إِن كِتَّ لَتُرْدِينَ وَلَوْ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 داروا طلنا من المرسلين إذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في اللابيرين ثم دمرنا الاخرين وانكم لتبرون عليهم مصبحين وبالليل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 فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتلين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإن